مَن يُطِع الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَن تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا وَيَقُولُونَ طَاعَتُهُمْ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيَّةَ طَائِرٍ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 دُوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلَّهُمُ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ بِطُونِهِمْ مِنْهُمْ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَتَبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا فاقت الفى سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحل ضل المؤمنين عسى الله أئى كفى بأس الذين كفروا والله أشد بأسه وأشد تَنقِلا مَن يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَتَي يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِنْهَا وَمَن يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَتَي يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِنْهَا وكان الله على كل شيء مقيت وإذا حيتم بتحية فحي في أحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيب